وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن رِزْقٍ فَأَحْيَاهِ بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَحْيَاهِ بِهِ الْأَرْضَ بَعْد مَوْتِهَا وَتَصْرِي فِي الرياح آيَاتٌ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ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 فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلِيْهَا ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ وَلَقَدْ أَتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ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 وهم لا يظلمون فرأيت من اتخذ إلهاه هوى وأضلله الله على علم وأضلله الله على علمه وَخَتَمَ معلا سمعه وقلبه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 لله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون بِاللَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَ إِذِ يَخْسَرُ الْمُبَطِّلُونَ وَتَرَا كُلَّ أُمْمَةٍ جَاهِيَةٌ كُلُّ أُمْمَةٍ تُدْعَى إلَى كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجَزَّونَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ